بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرُ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجِرٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٌ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَسود الذيينَ جاب الصخرَ بالود وَفِعونذِ الأتَاد الذيينَ قَغَو فيِي الباد الذيينَ قَغَو في الباد في فَأكثَوا فيِيه الفَساد فصَبَّ عَْهم رَبّكَ سطَ عذااب إِ رَبكَ لَ بِمِرصَاد فأََّ الإِ سَانوا إذا مَ بتَلَهُ رَبّهُ فاكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي اكرما وامما اذا ما لتلاه فقد رع عليه رزقه فيقول فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 احد ولا يوثق وساقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي